السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه إلى الناس بشيرا ونزيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة في الوسقى نسال الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقه به. زلنا نتكلم عن عوارض او موانع الأهلية وكيف تستعمل وفي أي موضع تستعمل وكيف يأتي العارض ليمنع علة الحكم او يرفع الحكم وقلنا أيها الإخوة وأريدك الليلة لا تنسى هذا الكلام أن العارض يأتي متأخرا في المسائل الظاهرة المسائل الظاهرة الإنسان إذا قال قولا يبقى خلاص لازم هو حكم فعل شيء محرم نقول انت قاسم وعاص الى أن ياتي العارض بعد كده قل كنت جاهلا كنت مكرهاً كنت ناسيا كنت نائما الى غير ذلك تقوم نرد العارض زي ما قلنا قبل كده وانا بكرره عليك عشان ما تنساش زي ما قلنا كده لو هو فعل الشيء الصريح في الاسم والمعصيه او في الكفر والشرك ثم انا قلت له لازمت لسه مسلم يبقى كده العمل ما اثرش في الإيمان يبقى كلفة كلام مرجع، فهم؟ فيم؟ فيم؟ ولو قلت له ان انت معارض اتداءا عندك العوارض اتداءا يبقى لغنى الاستطاع ان ربنا تحاط على خلق الانسان غير مستطيع للتكاليف وهذا خطأ ايضا فان الله عز وجل خلق الانسان مستطيع لان ما الجبلية خلي بالك من الفروق طيب احنا اتكلمنا عن العوارض الاهليه عوارض الاهليه المكتسبة زي ما قلنا اللي في عوارض للأهلية هي عوارض غير آه عوارض آه عوارض زبلية فدي العوارض اللي قال عنها الشاطبي في الكلام اللي ذكرنا عنه في الموافقات في اللقاء اللي فات اللي الشاطيبي رحمه الله قال, قال هو ده لا يقصد بالتكليف أكثر, <تكليف> أكثر> زي المدنون وزي المدنون والصابي وغيره انما العوارض المكتسبه تكلمنا عن مساله عن العارض الخطا وقلنا لازم تعرف ان الخطا خطئين خطا في الاجتهاد وخطأ, وخطا في الايه وخطأ في اللفظ انه يقول لفظ ينفصل في عقله لا يسيطر عقله يكون زاهلا الخطا في الاجتهاد اتكلمنا فيه ما فيش في اصول في الدين وأنما يستهدف أبسط التوسيق كفر، زي ما ذكرنا كلام الشوكان، وكلام أهل العلم في قضية إنه فيش إنه فيش اشتهد في أصول الدين إلى نال صريح، بحتاج إن انت تكتهد، وإنما يكون الاجتهاد في المسائل التي تحتاج إلى بذل الجهد من الفروع وإلى غير ذلك، من اللي هي كل... اللي هي محتمي. فيتجد العلماء هنا له قول وهنا له قول اخر قيلوا ونحو يقولوا الامام ابن رجب رحمه الله في شرح حديث ان الله وضع علي عن امات الخطا والنسيان وما عليه. قال والاظهر والله اعلم ان الناس والمخطئ انما عفي عنهما بمعنى رفع الاسم عنهما لان الامر مترتب على المقاصد والنيات والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا اسم عليهما واما رفع الاحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص طبعا دي مساله اخرى ان الانسان بيبقى ممكن بنات ناسي, ناسي امر ففعل شيء من, ال من المحفور وهو ناسي نقوم نقول ايه خلاص معلك اسم بس عليك قضاءه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها ترصليها وقت ان يذكرها يبقى مش معنى ان انام يبقى صراخه من علي لا يبقى نقول له عليك لازال في احكام وابن رشد عايز يقول لك كده يعني بس الشاهد اللي احنا عاوزينه من كلامه بيقول, بيقول, بيقول ايه بيقول لي ان الـ ان الـ ان النائم ان الناس والمغفل لا قصد لهما فلا اسم عليهم القصد هنا ده اللي هو معناه ايه بقى يا اخواننا خلي بالك القصد ده الخطا هنا اللي هو ايه ملوش قصد اللي ملوش قصد يعني ايه ملوش نيه ملوش نيه ابتداء ولما يجي بعد كده في الشبهات هقولك بقى ان في واحد يقولك ايه انا داخل بعمل الشرك انا داخل بادخل البرنامان انا بدخل ببدل شرع الله عز وجل لان اللي هي نية النية دي الاصلاح نقوله النية دي ما تنفعش خلي بالك هنا القصد هنا اللي يقصده اللي اللي ان هذا رجل انعدمت عدمت نيته ما عندش نية لحلو ولا رضو خلي بالك. خلي بالك اللي بقولك لك انا داخل على شان عنده 100 محضر لا ده ما خالص ليه نايم صار واحد نايم. نايم. نايم يبقى عنده نيه ايه لو هو نايم كده راح رح... رح... راح ايده وراح مديك بالالم انت أي هتقول ايه مش هعمله حاجه ليه لانه طول ده نايم راجل نايم انا فاهم مش ده مش عايز يعني بخلاف ما يضربني وهو صاحي فهمت ازاي يبقى ليس له نيه هنا يعني ليس له ايه ليس له نيه بالمرة ما عندوش نيه خالص او ان يكون هذا الخطأ ارتفع اللي حصل الخطأ ده ارتفعت نيته بسبب ايه بسبب انتصال وذهول حصل بين القلب وبين اللسان فما بقاش مكلف خالص خلي بالك من الحته دي بقى ما بقاش مكلف في اللحظه دي ولذلك يعبر العلماء عن عن ال ال ال الانسان اذا كان ليس له ان هو اخطأ يعني, يعني يعبر عنه يتقال عليه ايه يقال زهل زهل عن اه الكلام او يقال ايه قل لا يملك لم يملك كيف يتصرف في الكلام ده كلام, دا كلام الشيخ ابن عسيمين في شرح الايه في شرح الوسطية لما اتكلم عن حديث الرجل اللي هو عن حديث اه عن بكام يتكلم عن الخطأ في مسألة تتوفر عن امات الخطأ والنسان والنسيق عليه وغيره فقال ان هذا زاهل لما كلمه مع حديث الرجل ده قال هذا زاهل الرجل قال انت عبد انا ربه قال هذا زاهل لم يملك كيف يتصرف في الكلام شفت ازاي زاهل لم يملك كيف يتصرف في الكلام فمبقاش مكلف طب خد بالك خد بقى الكلام المتين جدا ده الامام ابن القيم رحمه الله وبيتكلم عن ده انا عايزك بس لان بيقولولنا كده يقول لك انه انت دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع لوطي خطا رسله سجلو عليه الراجل اللي قال اللهم انت عبدي وربك أن ده قال كلام كفر ولا كلام حلو يقول له قال كلام كفر قال لك اهو والنبي صلى الله عليه وسلم على من شده البغي يبقى اذا في عذر في, ال في الشرك الاكبر بال بال بال بالخطا له ده غلط منك انت ده خطأ بقى منك انت ليه عندما تعرفت ما هو الخطا وما انواعه عشان كده قلنا يا اخوه ده العلم تقاسيم العلم العلم انك تفهم العلم بالتفصيل ما تاخدش كلمه في وتطلع تجري بيها ان الخطأ منه الخطأ في الاجتهاد يبقى عنده نيه وكل حاجة وقرر المسألة وحط الحكم من عنده يبقى عنده نيه وعنده كل حاجة نقول له اه كلام ده في الفروع الاخلة تعمل في كده مثل او زوات لو جلطه طيب عنده خطأ تاني ايه اللي حصله بقى زهل زهل انفصل فاصل عنده عن انفصل بسبب ده من الاشولوجيا نايم مثلا مخه انفصل فقد جدا جدا فمخه انفصل فرح جدا جدا ومخه انفصل ما هو اللي قال اللهم انت عذب يا رب ده فرح جدا جدا لا الناقه بتاعته جت عنده تعرفين الحديث ده الحديث ده النبي صلى الله عليه بيقول الله اسرح بتوبه من احدكم كان على راحلتي بارض فلاء ففلتت منه راحلته وعليها طعامه وعليها شرابه فاتسمن الموت فاستيقظ فوجد راحلته عند راسه الراجل ده الجمل طلع وعلي الاكل والشرب قال كده انا ميت ميت انا خلاص قعدت في الجبل وخلاص انا ميت ميت صراحه ايه مستفسر انا خلاص هموت بيقول له حفر حفرة وراح حط راسه كده فيها انا عشان لما اموت ويترخى جسمي او صافيه وبس دفنت نفسي خلاص ايقل انه ميت راح نايم من شده الجهد لا الجمل واقف قدامه رجاله تاني راح ماسك اللي جنب بتاعه كانه يعني بيقول لك ارصني انا انا فايق راح ماسك اللي جنب بتاع الجمل وقال اللهم انت عبد ربك النبي صلى الله عليه قال اصفى من شده الفرح ده ده؟ فجاءه فرح شديد فجعله يخسر جاءه فرح شديد فجعله ايه فجعله يخسر فده اثر على عقله ام عقله فصل فلا بقى ذهل لا بقاش مكلم فلساك النبي صلى الله عليه وسلم هنديش حاجة يخل يبقى الخطأ اللي الانسان يؤذر به اذا قال كلمة الكفر او اذا حتى طلع مراته او قال كلمة محرمة ايه هو الخطأ اني قلبه يغلق ينفصل قلبه عن عن عقله خالص يبقى مش مكلف في الوقت ده ما ادورش اقول انت مكلف بقى وانت عليك ان تخطب بالحرمه وتخطب بالكفر وتخطب بالشرك وتخطب بالاسم وتخطب بالبعصية ما يبقاش مكافر ده ما ده كلام مش كده الدليل ايه قلنا هو الكلام ان ان معنى الخطا ده انه يزهل كلام ابن رجب رحمه الله قال ما لوش نيه ولا قصد منعدمه النيه خالص مش قادر يعمل نية خالص ليه لانه مخطئ انه من القيم رحمه الله في منزله التوبه بيقول من قواعد العلم ان اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطئا من فرح شديد او غيظ شديد ونحويه لا يؤاخذ به ولهذا لم يكن كافرا بقوله انت عبدي وانا ربك خلي بالك كان جنب اسالك من القواعد خلي بالك بالك ومعلوم ان تاثير الغضب في عدم القصد اسمع بقى القصد ده هو خلي بالك لقيتهم الثالث بقاش عندهم ايه خالص في تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذا الحال أو أعظم منها فلا ينبغي مؤخزة الغضبان بما صدر منه في حالة شدة الغضب في حالة شدة غضب من نحو هذا الكلام ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته الكلام كفر ما خلاص ما يقعش ردته وماء وقد نص الإمام أحمد على تفكير الإغلاق في الحديث لا طلاق ولا... إلا في إغلاق لأنه الغضب وفسره به غير غير واحد من الأئمة وفسروه بالإكراه والجنون قال شيخونه يعني ابن تيمية والكلام ابن لازال قال شيخونه يعني ابن تيمية وهو يا يا يا هذا كله يعني كلمة إغلاق في الحديث الغضب غضب الشديد وتعامل الإكراه وتعامل قال اللي قال وهو من الغلوك لانغلاق قلب المتكلم عليه فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله سمعت الكلام ده يبقى ما تقوليش ان الواحد ممكن يخطأ يخش هو قصده ويقول لك استهزر وعمل ليا وبعدين اتصغلت والله عمل شركه تقول, تقول لي والله ده معذور ما فيش من الكلام ده انما نقول ان نيته اتشالت خالص ما عندوش نية خالص نايم ما عندوش ما ما قلتوش حاجه خالص ما قلتش حاجه آآ آآ صاحي غضب جدا انفصل الجامد خلاص. خلاص. خلاص لم ينفتح قلبه لخاصه ونياته ما باش عنده نيه ولا قصد ولا يعتبر حصل ايه حصل انه غير مكلف عرفت عدم القصد شكله ايه يبقى عدم القصد يا اخوه او الخطا عندنا خطأ في الاجتهاد المجتهد يتحمل عقوبه اجتهاده لو اجتهد في امر ممنوع منه زي ما في اصول الدين والقواطع الشرعيه زي ما ذكرنا كلام السوكاني وكلام غيره صح اما اذا استهدف في فروع الدين ماشي محتمل عشان كده مش عايزك تفرق ذهنك ابدا الفرق بين المساله الظاهره والمسألة الايه المحتمله الخفية الخفيه اوعى تفرق بين ده ان كل حاجه حاجه ليها حكمها احنا بنتكلم دلوقتي عن الظاهرة اهو ده ما دين الفعل انفع لا وخلاص كويس كده طيب النوع الثاني ده بقى ده مجتهد فده لي قصد اهو في نيته لو قال الفتوى بالمعنى القديم النوع الثاني من الخطا اللهم انت عبده انا ربك مش مكلف الاولاني مكلف لا ده مش مكلف ليه مش مكلف لان قلبه لم ينفتح لايه لهذا المعنى في خطأ تاني اسمه جهل الحال بقى بس ده لما نيجي عند جهل الحال اللي هو ملوش قصد خالص هنيجي عند جهل جهل جهل الحال الامر ده يا اخوه بينطبق في الفقه وفي فروع الفقه ايضا كما بينطبق في اصول العقيدة وغيره فتلاقي العلماء مثلا بيتكلموا عن بيع وشراء الصبي الربيب الصغير يقول لك ما يبيعش ويشتري جاوباخ يقول له لا خلاص ده مش عارف يحط نيته في صفقة البيع القبول والرد والاخذ والملك ومش فيش نيه ولذلك الامام مالك قال تعلم الفقه البيوع فرض عيني ليه قال لي انه ربنا ارسل ولده ليشتري له خبزا فاطعمه حراما انت خدت بالك من من الفارخ ده يبقى الورق الورق الصغار ما عندوش قصد ولذلك يقولوا مثلا زي ما يقول الحصني وغيره من اهل العلم يقول إن, الـ إن, الـ ان الغلام الصغير لو دبح عند بعض العلماء ذبحه ميت المفهومين فذبحته ميت كان له ملوش قصد ملوش نيه ده نيه التذكيه ونيه الذبح لله عز وجل وان ملوش نيه ملوش نيه ما بيعرفش لا قلبه لا ينهض عقله لا ينهض عشان, عشان كده ما مكلف فهمت يبقى الـ الـ الخطأ الثاني هو الخطأ ان هي عقل فصل عن فصار مبحث لاهل العلم طبعا مسألة البيع والشراء اللي مالك رخص فيها حتى الحسن رحمه الله بكلمة جميلة خالص بيقول وقد وسع في هذا الامر الإمام مالك وفق الله عليه يعني عشان بس ما حدش الكلمة دي فكر ان الصبيه لا ممكن والصحابة كانوا بيبعته محتاج ليه بي يعني صحابه يبعته اولادهم وكذا بس انا عايز اضرب لك مثال ان تاريخ العلماء ملوش قصد ملوش قصد يعني ايه يعني نيتهم البصله مش قادر يعمل 100 مش قادر يعملها ليه للنوزرية في واحد ثاني مش قادر يعمل نيال ليه للنونايم شو واحد ثاني مش قادر يعمل نيال ليه للنوزرد جدا فمش قادر المهم انه ده مالوش مكلب مش مخاطب بقى ان تكليف الجمادات والبهائم زي ما قال الشاطبي الشاطيبي اللي هم لا يعقل ما عنديش عقل تكليف هؤلاء تكليف من الأطاقة فانت زي يبقى ده فرق بين خطا الاجتهاد ما تقولوش والله اجتهد فاخطا في الشركه الاكبر يا فندم مفيش الكلام ده ده ممنوع يكتفي فيه خالص لانه اظهر الظ الظاهرات ال ال الخطا الثاني اللي هو, اللي هو انت عبد وانا ربك ده خطا ليه لانه ما كانش مكلف خالص لانه رفع عنه هذا الامر يبقى كده ده الكلام عن عارض الايه عن عارض الخطا ارجو ان الكلام في ده يكون واضح طيب عندنا كمان عارض الاكراه وخلي بالك بقى برضو عارض الاكراه هو من العوارض المهمة لان برضو البعض بيقول والله احنا اصلنا يعني ليه يا جماعه ليه بتعملوا البرنامج يعني المنظمه ده كفر ده ولا ايه قال لك عارض صغوث طب انتوا لي قالوا عشان خاطر ما نرجعش العلمانين ثاني ونرجع تاني بقى الامن الدوله وياخدونا من البيت والكلام ده الله طب انتوا تقولوا الحكم مسلم وهو امن دوله ياخدونا من البيت طب وما لقى الموضوع الموضوع الموضوع اللي مثلا اتغير غيرت ليه لان ضبط للعلم وهل اذا حصل ان احنا بقى بدأوا يعملوا اكبنه في الشارع ويقرفونا بقى ثاني وخذ البطاقه ثاني وعملوا الكشف ويفضل بقى ياخدك وتحري وقانون طوارئ والكلام ده هل ده موجب لانك فرض ده, ده اذا كنت انت مجبر علينا تخش احنا على الكلام ده هنجاوب عليه في حسابات شاء الله انت ما حاجتكك خالص ده بالعكس بقولك خش معانا يا عم انت قاعد النظيف في السياسه دينا جافه ما معانا يقول لك كده ولو جيت هعمل لك بقى انقلاب وعمل لك إحسال وحبيتك وبساع زي ما حصل في الجزائر كده جزائر جزائر جزائر جزائر جزائر. انت بتقوله لا والله انا لازم اخص عبا معاك ده الاذهأ من كده بقى انك بتقول له لازم اخص معاك ده انت بتقوله ده انت يا راجل حاكم شرح الداهية المصيبة اللي كان الامس اللي يقال عليهم فواغيت النهاردة بقى هم دول اللي بيدعيلهم طبف ميدعيلهم المجلس العسكري طبف تنهيله في الااااااااااااااااااااااا ا توقفوا له في في يوم عرفات وعلى في, في ايام الحج العظيمه المباركه ها ايه بقى التغير ده انتكاز كاذب ده ولا ده ايه بالضبط لعدم ضبط المساله من اولها فسقط ما نحن فيه وضلوا و و و و, و الناس الله الناس واضلهم ناس انت ما حاجش اكرهك لكن عايز اقول لك ان الاكراه يعني في اكراه ده يخليك تكفر اه يعني اكراه بقى اللي يقول خلي بقى لك انا ممكن اعمل لك كمين في الشارع تقول ممكن اقول اي كفر انا عايز لا فيش كلام ده ده سوى الاكراه المولد اسمع بقى ما هو الاكراه يقول الامام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري الاكراه هو الزام الغير ما لا يريد خلي بالك كلام العلماء الراسخين بيبقى تاخده بالشبرجة الاكراه هو الغير عسل كده العلماء بيقولك ان عوارض الاهليه كلها العوارض المكتسبة كلها جاية منك من داخلك انت انت مساعدش العلم فجاهلت انت ما عمدت واخبالك الا الاكراه جاي من براتك جاي من بلايه عنك تلاقي حد من خارجك بيو على تيه غصب عنك فهمت فهمت المساله دي؟, دي عشان كده قال ايه اكراه الغير ما قالش شويه ان كل الناس انا بعمل للناس اكراه الغير على ما لا يريد ومنه قول الله عز وجل حملته اممهم كرها ووضعته كرها اللي مؤلم ومتعب وحاجات زي ماشي يقول رحمه الله وشروطه اربعه ان يكون ما جدد به فوريا فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا او قتلتك غدا لا يعد بكراهه في من إيه لحسن اجينا حد اللي هو جاي يعني اللي في اللي جاي اه ما ده مش كراهيه يا فضلا اتفضل امنني التامين اللي في الشقه ده مش اقراء خلي بالك من ذلك ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا او جرت العاده بانه لا يتخلى وان يكون المكره عاجزا عن الفرار ولو بالدفع وان يكون الاكرام من قادر على تنفيذ ما توعد به وان يغلب على ظنه انه ان امتنع من فعل ما امر به اوقع به التهديد ايه هو الاكراه ده ده يعني ده بس افتحية كلامنا حقا رحمه الله بضوابط الإكراه اللي عايزين نافض منه دلوقتي بس بس ابتداء كده إن نستعرف ابتداء إيه هو الإكره ما هو الإكره الإكره هو إلزامه الغير بملئ كويس الكده طيب الإكراه منه ما هو تام كامل ومنه ما هو نقل ليه العلماء قالوا كده ومنه طبعا إكره الملجي ومنه إيه الإكره غير الملجي ومنه الاقرار المتفق عليه وغير المتفق عليه بيسمو دي وبيقسمو دي حاول لان دا داخل في نسق واحد كده داخل في الامور العقديه وفي الامور الفقهية كمان خلي بالك خلي يعني ركز دا داخل في الامور العقديه والامور الفرعيه دا في كل الدين يقول الإمام ابن العرب المالكي رحمه الله في إحكام القرآن لما سمح الله تبارك وتعالى بالخفر عند الإكراه وهو أصل الشريعة ولم يؤاخذ به وحمل العلماء, حمل العلماء عليه فروع السريعة فإذا وقع الإكراه لم يؤاخذ به يبقى بقى عندي هنا قسم قديم وخلي بالك من الكلام ده لأنه برضو إحنا لما نستخدم في إحكامنا ال قبل كلام في احكام الاحكام الافراء وكده احكام الالفاظ المكثره والشرك الاكبر ومثاله الظاهره وكده بنتكلم يبقى احنا بين المطلقه والاستدلال تمشي انت على صراط مستقيم غير الموضوع عليه من الضالين لو مشيت كده شويه هتبقى عندك غلو في الارجاء لو مشيت كده شويه هتبقى عندك غلو في التكفير تخش على الخوارج خلي بالك في القسمه دي ده قسمه كثير يعني ايه قسم قسيم؟ يعني يعني مش قسمين مش اثنين منفصلين لا هو ده واحد بتخش تشوفه ينفع لانه مسألة من هذه المسائل اللي عرضت عليه سواء كان الشرك والكفر الضواح وغيره أو سواء كان الايه مدونه كاتبها السنه خلينا بقى نوقف هنا خلينا نوقف الحته دي كده تبقى عارف ان الايه ان الاكراه داخل في جميع الشريعة داخل في الـ في الـ في الـ في الاحكام العقديه الشرك والكفر وغيره وداخل كمان فين داخل في العقود والفسوق وغيره زي ما هجيب لك كلام اهل العلم ده داخل في كل حاجه بس بحسابه زي ما قلنا بنشوف العارض اللي ينفع يرفع ايه في الحب نقول ينفع ما ينفعش ولا ينفع, فيه ينفع, فيه ينفع, فيه ينفع فيه. يبقى الاكرام بينفع في حاجه وحاجه كمان لا